وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال أنبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبط منها جميعا فإنما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وَآمِنُوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به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 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين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 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آلَ فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وَإِذْ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها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 ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم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 وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون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 ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوُ أَبَدًا بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُونْ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَ اللَّهَ أَوْ تَأَتَيْنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن دريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى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 وَرَزَقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالُوا وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 بل أحياؤه ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين.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 وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر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 يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى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 علَّكُم تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدٌ كُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِنَ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الذين يبدلونه.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 فَالآنَ باشروهن وابتغوا ما كَتَبَ الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الْأَسْوَدِ مِنَ الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل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 لا ترفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين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 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في في الآخرة من خلاقة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاقة خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وَأَزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُم بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمُ الْبِيَنَاتُ بَغِيَمْ بَيْنَهُمْ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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟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 وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن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 وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّن كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعْضُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاللَّيْلِ وَالْآخِرِ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 إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ملكا قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم أقال لهم نبيهم إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم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 فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه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 قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل ثم ادعهن ياتينك سعيا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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء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 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية, سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله واتقوا ترجعون فيه إلى الله واتقوا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 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ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 لَكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ الْشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُ إلَّا إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُنَّهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُهَا وَأَشْهِدُ إِذَا تَبَاعَتُمْ وَلَا يُضَاعَ